المكتوب الثالث ب ا س س م ه ب ح ا ن ه وإن من شيء إ ل ا يسبح بحمده قسم من ا ل ر س ا ل ة التي بعثها إ ل ى طالبه المعروف خامسا كنت قد كتبت في إ ح د ى رسائلك رغبتك في أ ن تشاركني ما تجيش به مشاعري و أ ح ا س ي س ي هنا فاستمع إ ذ ن إ ل ى و ا ح د ة من أ ل ف منها وهو في إ ح د ى الليالي كنت على ارتفاع عظيم في وكر منصوب على ق م ة ش ج ر ة القطران ا ل م ر ت ف ع ة على ق م ة من قمم جبل جام نظرت من هناك إ ل ى وجه السماء ا ل أ ن ي س الجميل المزين بمصابيح النجوم ف ر أ ي ت أ ن في القسم الوارد في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة فلا أ ق س م بالخنس الجوار الكنس نورا ساميا من أ ن و ا ر ا ل إ ع ج ا ز و ش ه د ت فيه سرا بليغا لامعا من أ س ر ا ر ا ل ب ل ا غ ة نعم إ ن هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة تشير إ ل ى ا ل نجوم ا ل س ي ا ر ة و إ ل ى استتارها وانتشارها فتعرض ا ل آ ي ة أ م ا م نظر المشاهد نقشا بديعا متقن الصنع في وجه السماء وترسم ل و ح ة ر ا ئ ع ة تلقن ا ل ع ب ر ة والدرس نعم هذه السيارات ما إ ن تخرج من د ا ئ ر ة قائدها الشمس وتدخل في د ا ئ ر ة النجوم ا ل ث ا ب ت ة إ ل ا وتعرض في وجه السماء روائع النقش المتجدد وبدائع ا ل إ ت ق ا ن تتجدد حينا بعد حين فقد تتكاثف إ ح د ا ه ا مع مثيلتها وتظهران معا آ ي ة ب ا ه ر ة في الجمال وقد تدخل إ ح د ا ه ا بين صغيرات النجوم فتقودها ق ي ا د ة ا ل ك ب ي ر ة للصغيرات ولاسيما نجم ا ل ز ه ر ة ا ل ل ا م ع ة في ا ل أ ف ق بعد الغروب في هذا الموسم خ ا ص ة ومثيلتها تسطع قبل الفجر فيا له من جمال زاهر يضفيانه على ا ل أ ف ق ثم بعد إ ن ه ا ء كل نجم وظيفته و إ ش ر ا ف ه على الاخريات و إ ي ف ا ء خدماته كالمكوك في نسج نقوش ا ل ص ن ع ة ا ل ب د ي ع ة يرجع إ ل ى د ا ئ ر ة سلطانه ا ل م ه ي ب ة الشمس فيتسربل بالنور ويتستر ويختفي عن ا ل أ ن ظ ا ر فهذه السيارات التي عبر عنها ا ل ق ر آ ن الكريم بالخنس الكنس يجريها سبحانه وتعالى مع أ ر ض ن ا هذه جريان س ف ي ن ة تمخر عباب الكون ويسيرها طيران الطير في فضاء العالم ويسيح بها س ي ا ح ة ط و ي ل ة في انتظام كامل دالا بها على ع ظ م ة ربوبيته و أ ب ه ة أ ل و ه ي ت ه جل جلاله كالشمس في وضح النهار فيا ل أ ب ه ة مليك مقتدر من بين سفائنه وطائراته ما هو أ ك ب ر ج س ا م ة من ا ل أ ر ض أ ل ف م ر ة وتقطع م س ا ف ة ثماني ساعات في ث ا ن ي ة و ا ح د ة قس بنفسك مدى ا ل س ع ا د ة ا ل س ا م ي ة ومدى الشرف العظيم في ا ل ع ب و د ي ة لهذا المليك الجليل والانتساب إ ل ي ه ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ض ي ا ف ة على م ا ئ د ة إ ك ر ا م ه و أ ف ض ا ل ه ثم نظرت إ ل ى القمر و ر أ ي ت أ ن ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم تعبر عن نور مشرق من ا ل إ ع ج ا ز نعم إ ن تقدير القمر تقديرا دقيقا جدا وتدويره حول ا ل أ ر ض و ت د و ي ر ه وتنويره و إ ع ط ا ئ ه أ و ض ا ع ا ازاء ا ل أ ر ض والشمس م ح س و ب ة بحساب في منتهى ا ل د ق ة و ا ل ع ن ا ي ة تتحير منه العقول يرشد كل ذي شعور يشاهد هذه ا ل د ق ة في التقدير أ ن يقول إ ن القدير الذي ينظم هذه ا ل أ م و ر على هذه ا ل ش ا ك ل ة ا ل خ ا ر ق ة ويقدرها تقديرا دقيقا لا يصعب عليه شيء مما يوحي أ ن الذي يفعل هذا قادر على كل شيء ثم إ ن القمر يعقب الشمس هذا التعقيب مقدر حسابه لا يخطئ حتى في ث ا ن ي ة و ا ح د ة ولا يتباطا عن عمله قيد أ ن م ل ة مما يدفع كل م ت أ م ل فيه إ ل ى القول سبحان, سبحان من تحير في صنعه العقول إ ذ ي أ خ ذ القمر شكل هلال رقيق ولا سيما ن ه ا ي ة شهر أ ي ا ر مثلما يحدث في أ ح ي ا ن أ خ ر ى ويتخذ شكل عرجون قديم أ ث ن ا ء دخوله منزل الثريه حتى ل ك أ ن ا ل ث ر ي ة عنقود يتدلى بهذا العرجون القديم من وراء الستار الخضراء ا ل ق ا ت م ة مما يوحي للخيال وجود ش ج ر ة ع ظ ي م ة ن و ر ا ن ي ة و ك أ ن غصنا دقيقا من تلك ا ل ش ج ر ة قد خرق ذلك الستار و أ خ ر ج نهايته مع عنقود هناك وصار ا ل ث ر ي ة والهلال هذه ا ل ل و ح ة ا ل ر ا ئ ع ة تلقي إ ل ى الخيال أ ن النجوم ا ل أ خ ر ى ثمرات تلك ا ل ش ج ر ة ا ل غ ي ب ي ة فشاهد ل ط ا ف ة ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة كالعرجون القديم وذق ح ل ا و ة بلاغتها ثم خطرت بالبال ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور التي تشير إ ل ى أ ن الارض أ ر سفيرة مسخرة ض ل ت ت ي ي ش إلى ل أن أ ا ر س ف ي ن ة م س خ ر ة و د ا ب ة م أ م و ر ة من هذه ا ل إ ش ا ر ة ر أ ي ت نفسي في موقع رفيع من تلك ا ل س ف ي ن ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل س ا ئ ر ة سريعا في فضاء الكون ف ق ر أ ت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين التي يسن قراءتها حين ركوب ا ل د ا ب من فرس و س ف ي ن ة وغيرها وكذا ر أ ي ت أ ن ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة قد أ خ ذ ت بهذه ا ل ح ر ك ة طور م ا ك ي ن ة السينما التي تبين المشاهد وتعرضها فحركت ما في السماوات من نجوم و ب د أ ت تسوقها سوق الجيش ع ا ر ض ة مناظر ج ذ ا ب ة ومشاهد ل ط ي ف ة توقع أ ه ل الفكر والعقل في ح ي ر ة و إ ع ج ا ب وتجعلهم في ن ش و ة من مشاهدتها فقلت سبحان الله ما أ ق ل هذه التكاليف التي تؤدى بها هذه ا ل أ ع م ا ل العظام ا ل ع ج ي ب ة ا ل غ ر ي ب ة و ا ل ر ا ق ي ة ا ل ر ف ي ع ة ومن هذه ا ل ن ق ط ة خطرت بالبال نكتتان إ ي م ا ن ي ت ا ن أولاها قبل وضعة أيام وضعة قبل س أ ل ن ي أ ح د ضيوفي سؤالا أ س ا س سؤاله المنطوي على ش ب ه ة هو أ ن ا ل ج ن ة وجهنم بعيدتان جدا هب أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة يمرون ويطيرون كالبرق والبراق من المحشر ويدخلون ا ل ج ن ة بلطف إ ل ه ي ولكن كيف يذهب أ ه ل جهنم إ ل ى جهنم وهم يرزحون تحت أ ث ق ا ل أ ج س ا د ه م و أ ح م ا ل ذنوبهم ا ل ج س ي م ة و ب أ ي و س ا ط ة يذهبون إ ل ي ه ا والذي ورد بالبال هو لو دعيت ا ل أ م م جميعا إ ل ى مؤتمر عام يعقد في أ م ر ي ك ا مثلا ف إ ن كل أ م ة تركب سفينتها ا ل ك ب ي ر ة وتذهب إ ل ى هناك وكذلك س ف ي ن ة ا ل أ ر ض التي اعتادت ا ل س ي ا ح ة ا ل ط و ي ل ة في بحر محيط الكون والتي تقطع في س ن ة و ا ح د ة م س ا ف ة تبلغ خمسا وعشرين أ ل ف س ن ة هذه ا ل أ ر ض ت أ خ ذ أ ه ل ي ه ا وتحملهم إ ل ى ميدان الحشر وتفرغهم هناك وكذا تفرغ نار جهنم الصوره ا ل م و ج و د ة في جوفها والتي تبلغ د ر ج ة حرارتها مائتي الف د ر ج ة ا ل م و ا ف ق ة لما جاء في الحديث الشريف ب د ل ا ل ة تزايد ا ل ح ر ا ر ة كل ثلاث وثلاثين مترا ً د ر ج ة و ا ح د ة والتي تؤدي بعض وظائف جهنم الكبرى في الدنيا والبرزخ حسب ر و ا ي ة الحديث وتفرغها في ميدان الحشر ثم تتبدل ا ل أ ر ض ب أ م ر الله إ ل ى أ ر ض ب ا ق ي ة ج م ي ل ة غيرها وتصبح منزلا من منازل عالم ا ل آ خ ر ة ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ن ي ة التي وردت بالبال إ ن الصانع القدير الفاطر الحكيم الواحد ا ل أ ح د قد سن س ن ة و أ ج ر ع ا د ة وهي أ د ا ء أ ع م ا ل ك ث ي ر ة جدا بشيء قليل جدا و إ ن ج ا ز وظائف ج ل ي ل ة جدا بشيء يسير جدا إ ظ ه ا ر ا لكمال قدرته وجمال حكمته ودليلا على وحدانيته جل جلاله ولقد ذكرت في بعض الكلمات أنه إ ذ ا أ س ن د ت ا ل أ ش ي ا ء كلها إ ل ى واحد احد تحصل س ه و ل ة ويسر ب د ر ج ة الوجوب و إ ن أ س ن د ت إ ل ى أ س ب ا ب ع د ة وصناع كثيرين تظهر مشاكل وعوائق وصعوبات ب د ر ج ة الامتناع ل أ ن شخصا واحدا وليكن ضابطا أ و بناء يحصل على ا ل ن ت ي ج ة التي يريدها ويعطى الوضع المطلوب ل ك ث ر ة من الجنود أ و ك ث ر ة من ا ل أ ح ج ا ر ولوازم البناء بحركة واحدة وبسهولة تامة بحيث واحدة أحيل ذلك الأمر ذلك تامة لو إلى أ فما ر أحجار لتعسر ا الجيش البناء استحصال تلك النتائج بل لا د إلى تلك بل ي أو ك ن ق ط ع إلا بصعوبة ع ظ يشاهد م فما ة ي في هذه الكائنات من أ ف ع ا ل السير والجوالان والانجذاب والدوران ومن المناظر ا ل ل ط ي ف ة والمشاهد ا ل م ع ب ر ة عن التسبيح ولاسيما في الفصول ا ل أ ر ب ع ه وفي اختلاف الليل والنهار أ ق و ل لو أ س ن د ت هذه ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل و ح د ا ن ي ة ف إ ن واحدا أ ح د ا ب أ م ر واحد منه إ ل ى ك ر ة و ا ح د ة ب ا ل ح ر ك ة يستحصل على أ و ض ا ع ر ف ي ع ة ونتائج ث م ي ن ة ك إ ظ ه ا ر عجائب الصنعه في تبدل المواسم وغرائب ا ل ح ك م ة في اختلاف الليل والنهار ولوحات ر ا ق ي ة في ح ر ك ة النجوم والشمس والقمر الظاهريه و أ م ث ا ل ه ا من ا ل أ ف ع ا ل تحصل كلها ل أ ن الموجودات كلها جنوده فيعين جنديا بسيطا ك ا ل أ ر ض حسب إ ر ا د ت ه ويجعله قائدا على النجوم ويجعل الشمس ا ل ض خ م ة سراجا ل إ ع ط ا ئ ه ا ل ل أ ر ض ا ل ح ر ا ر ة والنور ويجعل الفصول ا ل أ ر ب ع ه التي هي الواح نقوش القدره ا ل إ ل ه ي ة مكوكا والليل والنهار اللذين هما ص ح ي ف ة ك ت ا ب ة ا ل ح ك م ة ا ل ر ب ا ن ي ة نابضا ويقدر القمر منازل ل م ع ر ف ة المواقيت ويجعل النجوم على ه ي ئ ة مصابيح م ض ي ئ ة ل ط ي ف ة م ت ل أ ل ئ ة ب أ ي د ي ا ل م ل ا ئ ك ة المنجذبين ب ن ش و ة السرور والفرح هكذا يظهر حكم ك ث ي ر ة تخص ا ل أ ر ض بمثل هذه ا ل أ و ض ا ع الجميله ة ف ذ ذات ه الأوضاع إن لم تطلب من ذات جليلة إن من فهذه ا ل أ و ض ا ع إ ن لم تطلب من ذات ج ل ي ل ة ينفذ حكمه في الموجودات كلها ويتوجه إ ل ي ه ا كلها بنظامه وقانونه وتدبيره يلزم أ ن تقطع الشموس والنجوم كلها مسافات لا حد لها في كل يوم ب ح ر ك ة ح ق ي ق ي ة و ب س ر ع ة لا حد لها وهكذا ففي ا ل و ح د ا ن ي ة س ه و ل ة بلا ن ه ا ي ة كما أ ن في ا ل ك ث ر ة ص ع و ب ة بلا ن ه ا ي ة و ل أ ج ل هذا يعطي ذ و ل م ه ن و ا ل ت ج ا ر ة و ح د ة ل ل ك ث ر ة أ ي يشكلون شركات فيما بينهم تسهيلا ل ل أ م و ر وتيسيرا لها حاصل الكلام إ ن في طريق الضلال مشكلات لا ن ه ا ي ة لها وفي طريق ا ل و ح د ا ن ي ة و ا ل ه د ا ي ة س ه و ل ة لا ن ه ا ي ة لها الباقي هو الباقي سعيد النورسي